ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ظل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها فَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بسم الله الرحمن الرحيم طَاسِم مِيم تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينَ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 استحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نعَلَى الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الورثين أَن مَكِّنَ لَهُمْ فِي